النشرة الإخبارية النشرة الإخبارية. أخي في الدين لازلنا أوباة مثل ما كنا تحالفنا على الأعداء يزيد هداءهم وهنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية ليوم الأربعاء السادس والعشرين من ربيع الثاني لسنة الفٍ واربعمائةٍ واربعين للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين صولة لجنود الخلافة على ثكنةٍ للجيش الناجيري في بلدة بونغاري الكومصابون من المرتدين بينهم ضابط بعمليات لجند الخلافة في ولاية العراق البداية من ولاية غرب افريقية صولة لجنود الخلافة على ثكنة للجيش الناجيري في بلدة بونيغاري بعد التوكل على الله تعالى صال جنود الخلافة على ثكنة للجيش الناجيري المرتد في بلدة بونيغاري بمنطقة يوبي أول أمس ففر على اثر ذلك المرتدون وأحرق المجاهدون ثكناتهم ولله الفضل وحده ننتقل إلى ولاية العراق هل كانوا مصابون من المرتدين بينهم ضابط بعمليات لجند الخلافة في ولاة العراق؟ من الأنبار بتوفيق الله ومنه تم أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش الرافضي المرتد في منطقة المحمد شرق الرطبة ما ادى لتدميرها وهلاك ثلاثة عناصر كانوا على متنها ولله الحمد والمنه وفي دجله بمعية الله وفضله تم أول أمس تفجير عبواةٍ ناسفةٍ على عناصر من الحجد العشائري المرتد في منطقة حمام العليل ما أدى لإصابة اثنين بجروح خطيرة نسأل الله أن يعجل بهلاكهما كما تم بفضله تعالى أول أمس قرب قرية الصلاحية في منطقة حمام العليل انفجار عبواةٍ ناسفةٍ على عناصر من الحجد العشائري المرتد ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخر نسأل الله أن يعجل بهلاكه واستهدف جنود الخلافة بالأسلحة الرشاشة عناصر من الحشد العشائري المرتد على الطريق الرابط بين قرية الخانوكة ومنطقة الشرقاط اول امس ايضا ما ادى لاصابة عدد منهم بجروح خطيرة نسأل الله ان يعجر بهلاكهم جميعا والى ديالا باعتماد وتوكل على الله تعالى قام جنود الخلافة امس بتفجير عبوة ناسفة على هامر للجيش الرافضي المرتد في قرية طاه الراشد جنوب بهرز ما ادى لتدميرها وهلاك عنصرين وإصابة أربعة آخرين بينهم ضابط كما قاموا أمس أيضا بتدمير معمل وإحراق آلة حفر لأحد الروافض المشركين في منطقة كولاي بأطراف خانقين. ومن الله عليهم باغتنام أسلحة ودخائر ولله الحمد والمنة من قبل ومن بعد أما في كركوك، فبفضل الله وتوفيقه فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية للحشد العشائري المرتد قرب قرية المرادية بمنطقة الرياض أمس ما أسفر عن إعطاب الآلية وهلاك وإصابة من كان على متنها وبفضله تعالى تم أمس أيضا تفجير عبوة ناسفة على آلية للحشد العشائري المرتد في قرية تبكرة تب بمنطقة الرياض أسفرت عن إعطاب الآلية وإصابة مرتد كان على متنها وأحرق جنود الخلافة محلا تجارياً لأحد عناصر الحشد العشائري المرتد في قرية المرادية بمنطقة الرياض أمس ولله الحمد والمنة على توفيقه وآخيراً إلى ولاة خراسان من ننجرهار بتأييد من الله تم أمس استهداف عنصر من حركة طالبان المرتدة بالأسلحة الخفيفة في خوكياني بمنطقة جمتلي في ننجرهار ما أدى لمقتره ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين صولة لجنود الخلافة على ثكنة للجيش الناجيري في بلدة بونيغاري هل كوا مصابون من المرتدين بينهم ضابط بعمليات لجند الخلافة في ولاية العراق وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي في الدين نازلنا